فَأَطْعِمُوا مَا تَسْتَوِي مِنْهُ وَأَصِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَالسَّافرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرُ قُمْ فَانْظِرْ وَرَبَكَ فَكَبِّ وَثيَابَكَ فَطَهِّرْ وَرُوجَدَ فَهَجُرْ ولا تمنون تستتر ولربك تصبر فإذا نقر في الناقوس فذلك يومئذ يوم إذ يوم نعسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا